اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ووفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه